السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة رسول الله أنا لا أريد أن أثقل عليكم أنا تكلمت الظهر كلمة طويلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والدعاء أيها الإخوة الكرام تعلمون أنه هو العبادة وقال ربكم ادعوني أسجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الله تعالى الدعاء عبادة هنا لي أربع نقاط على عجل سأذكرها حول الدعاء وإن شاء الله ما أتجاوزها العشر دقائق المسألة الأولى يا إخواني أنه ينبغي أن نعلم أن الدعاء بحد ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك مثل بعض الناس تقول له ليش ما تتصدق على هالمسكين فيقول يا أخي قد أتصدق عليه ثم الله ما يتقبل مني لا تشغل نفسك يتقبل ما يتقبل أنت أبذل الطاعة والله كريم كذلك الدعاء الله عز وجل يقول وقال ربكم ها إيش قلت يا ربي ادعوني وإذا دعونك استجب لكم وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى الغفور الشافي الغني الستير لماذا أخبرتنا يا ربي بهذه الأسماء فادعوه بها يعني قل يا غفور اغفر لي يا ستير استرني يا شافي اشفني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأنت اعلم أن الدعاء بحد ذاته عبادة تقرب إلى الله تعالى بها ولا تشغل نفسك لأنه نوع من الذكر ولا تشغل نفسك استجاب أو لم يستجب المسألة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله أحد ثلاثة أشياء إما أن يستجيب له في الدنيا يعني قال اللهم اشف ولد المريض شفاه اللهم اقضي ديني قضاه قال إما أن يستجيب له في الدنيا أو أن يكف عنه شرا بدعائه يعني قال اللهم اشفي ولدي المريض فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء ويكون هناك قضاء نازل أن الولد يموت في مرضه فينزل القضاء بالبلاء ويرتفع الدعاء بطلب الشفاء يقول عليه الصلاة والسلام فيعتركان بين السماء والأرض فلا الدعاء يصل فيشفى الولد ولا البلاء ينزل فيموت الولد فيبقى الولد مريضا لكنك استفدت إن الولد ما مات فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا صار لي شهر أقول اللهم مشفي ولد المريض ولم يشفى لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم لو لم تدع لمات ولدك أو يقول اللهم يسر لي إني أترقى في الوظيفة يا ربي الترقي اللي جاي ارزقني إياها ثم لا يرزق يقول يا أخي سبحان الله لم يستجب الله دعائي لم ينفعني الدعاء خطأ ربما أنك لو لم تدعو لأصابك لا شيء أعظم ربما كان فيه نقل ولا كان فيه تأخير ترقية ولا فصل ولا مشكلة فكفه الله عنك لما رأاك تدعو بهذا الدعاء وهذا يا جماعة ترى موجود حتى عندنا يعني الآن لما يكون في مدير رحيم بالموظفين فيأتي له موظف يوم من الأيام يطلب سلفة فيدعو يطلب يقول يا أيها المدير أرجوك أعطوني سلفة أنا عندي ظروف وعندي أجار بيت ولدي مريض وعلي دين و... فلا يستجيب له المدير يقول لا والله أنا ما أقدر أعطيك سلفة فيجي بكرة ويكرر أرجوك أعطوني السلفة فيقول له لا لا ما في سلفة خلاص آسف ما نقدر فيذهب بعدها بيومين يأتي قرار من مدير الموظفين ليوقعه المدير بحسم من راتب هذا الموظف ألف ريال بسبب تكرر وتأخرة فلما يجي المدير يوقع يقول في نفسه المسكين جايني قبل أمس يبغى سلفة وعنده ظروف نجي بعد نحسم عليه تدري بلاش تحسمونه سامحوه وذاك الرجل لا يعلم الموظف فقد يقول الموظف في نفسه يا أخي أنا أربع مرات أتقدم على المدير أبغى سلفة ولا نفعتني أوراقي ولا نفعني وقوفي بين يديه أنت لا تعلم أنه نفعك لو لم تقف هذا الموقف بين يدي المدير وتطلب من هذا الطلب ولا كان حسم الراتب لك لكنك لما طلبت كف عنك شرا كان سينزل بك ولله المثل الأعلى أنت لا تحتقر شيئا من الدعاء ابدل الدعاء واعلم أن الله تعالى لا يضيعه قال إما يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعائه ثم قال الثالثة وهي أحلاها قال وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه به حسنات لأن الدعاء نوع من الذكر قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لا تسأل أن ابني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب المسألة الثالثة لا تستعجل إجابة دعائك بعض الناس يدعو بالدعاء ويبدأ يصر إصرارا ويظن أن خيره مربوط بهذا الدعاء وأنت لا تعلم ربما لو أن الله تعالى استجاب لك هذا الدعاء لكان شرا لك أحيانا الواحد يعشق فتاة معينة ويا رب يسرها زوجه لي ويبدأ يحاول أن يجر القدر والله تعالى يبعد عنه لأن الله يعلم لو تزوجتها لأصابك من الآفات ومن الأولاد المعاقين وأشياء أنت ستندم عليها فالله تعالى يبعد عنك الشر وأن تركض وراءه فهنا لا تستعجل إجابة الدعاء قد يؤخر الله تعالى الدعاء لمصلحتك يؤخر الاستجابة لمصلحتك موسى عليه السلام لما دعا على فرعون رفع ديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم يدعو على فرعون وهارون قل آمين واشدد على قلوبهم قال هارون آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال هارون آمين وارتفع الدعاء إلى السماء قالت فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما دعاءك استجيب يا موسى قد أجيبت دعوتكما سؤال يا جماعة تدرون متى استجاب الله دعائه يقول كثير ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد أربعين سنة لما أغرق فرعون ليش لا تسأل ليش أنت عليك ادعوني والله تعالى تكفل بي استجب يستجيب اليوم يستجيب غدا الله تعالى أعلم متى يستجيب أنت لا تتحكم إلا فيما أنت مسؤول عنه وقت الدعاء أما وقت الإجابة فهذا إلى الله يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء ليس الحل إذا لم يستجب دعائك أنك تترك الدعاء لا الحل أنك تزداد طرقا للباب وإلحاحا أخلك بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد ومدمن الطرق للأبواب أن يلجع ولا تستعظم النا شيئا تطلبه من رب العالمين بعض الناس تقول له مثلا أنت متزوج يقول لي والله من متى والله يعني من عشرين سنة ما شاء الله كم عندك من الأولاد والله ما رزقت بأولاد فتقول له ادعوا الله أن يرزقك أولادا فيقول لك ايه لكن الطبيب يقول ما ميؤس من حالتي وإذا يأس الطبيب من حالك معناه خلاص مع التدعو بأن يرزقك الله الذرية أو عليه دين تقول له ادعو الله يعينك على سداده فيقول ايه لكن الدين كثير واذا كان الدين كثير ما تدعو الله ان يعينك على سداده يا جماعة زكريا عليه السلام وصل عمره بلغ من الكبر عتيه يقول بعضهم في السنين وصل مئة سنة وزوجتها عجوز مثله كبيرة عجوز وعاقر في الوقت نفسه يعني مانع وفوقه مانع ورفع زكريا يديه يقول الله ذكروا رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء ايش؟ خفية ليش نداء خفية يقولون لأن نوعية دعائه لو سمعها الناس لضح يكون منه. يقولوا الهنت شايب وزوجتك عجوز وتريد منها عيال فيضحكون فنادى نداء خفية ذكر الله هنا أربعة أسباب تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعائه أول شيء إذ نادى ربه نداء خفية هذا أولا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا نداء خفية وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا امرأتك عاقر إذن ماذا تريد يا زكريا قال فهب لي من لدنك وليا تريد أولاد وأنت تقول بنفسك أنك شايب وامرأتك عجوز نعم زكريا يعلم أن طلبه كبير لكن يعلم أنه يقدمه إلى رب كبير جل جلاله لا تكبر عليه حاجة يقضيها ولا كربه يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها يدعوه ما ليده من الاستجابة يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا أريد ولد صالح ما هو ولد يعمل لي مشاكل ارتفعت الدعوات إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو أين قائم ماذا يفعل يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحيا طيب أنت ذكرت أربعة موانع نحن نعطيك ولدا له أربع صفات مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا في قومه وحصورا عابدا أنت تريده رضية الله جعله نبيا أحسن من اللي طلبت ونبيا من الصالحين فلا تستعظمنا شيء تطلبه من رب العالمين إما استجاب الله في الدنيا يأجرك عليه المسألة الأخيرة نحن مشكلتنا يا جماعة مع الدعاء أننا لا ندعو إلا عند الحاجة تلقى بصراحة الواحد يعني متى يدعو كذا وتجد انه ملح احاحا كبيرا اذا مرض ولده ولا سرقت سيارته ولا صار عنده الم وقالوا بنعمل لك فحوصات يمكن سرطان يمكن تليف يمكن بدا يدعو دعاء صادقا لكن ما دام المساله ما عنده مشكلة ما حنا بندعو يعني تجد واحد مثلا يدخل الى المسجد ويصلي ركعتي تحيه المسجد ويجلس نعلم أن الدعاء ما بين ذا والإقامة مستجاب فيلتفت يمين فيجد هذا يقول يا رب انك تشفي ولدي يا رب اشفيه اشفيه فيقول في نفسه آه هذا جارنا أبو أحمد فعلا ولدهم صار لحادث ومكسور الله يعينه يا رب تشفيه مسكين يلتفت يسار فإذا شاب يقول يا رب وفقني لها الوظيفة يا رب يا رب يقبلوني فيقول آه هذا جارنا خالد مسكين صار له أربع سنين متخرج ما عنده وظيفة الله يعينه ثم يجي يرفع يدينا يقول أنا الحمد لله فلوس عندي فلوس راتب عندي راتب ما علي يدينا ما عندي أمراض عندي بيت سيارة وظيفة الحمد لله دراستي مكملها الحمد لله عيالي طيبين ما فيهم أحد مريض أموري ماشية مع زوجتي ما عندنا مشاكل ولا أمي وابوي بخير ما ما عندي مشاكل مع أحد شكرا يا ربي ما أحتاج شيء ما أحتاج أدعوك لازم تنزل عليه مصيبة عشان لازم يخطف ولدي ولا تصدم بنتي لكن مدامني طيب ترى ما في دعاء عطني مصحف بقرة هذا حالنا بصراحة مع الدعاء شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رفع يديه وقال اللهم إيش إيش في ولدي المريض ما في ولدي مريض اقضي ديني ما في دين قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك أنا يا ربي عطيتني نعمة عين ونعمة إذن ونعمة لسان ويدين ورجلين تحرك أعوذ بك من زوالها عني لأن ترى في لمحة عين ممكن الواحد يعني ممكن يا جماعة وخلق الإنسان ضعيفه ممكن لو واحد نازل مع درج المسجد ولا درج بيته وتزل قدمه ويضرب إحدى, إحدى الدرجات في فقرة في الظهر تنكسر خلاص شلال رباعي تيت في لحظة تك واسأل اللي اللي في مستشفى النقاها اسمع قصصهم يقول لك والله في لمحة عين أبقوا ماخذ كرسي وشلتها بطريقة معينة وطحت وانكسر عندي فقرة ولا الحبل الشوكة خلق الإنسانه ضعيفة الله يقول هو الآن أنا مشلول من كذا سنة فقل دائما أعوذ بك من زوال نعمتك إذا دخلت بيتك شفت عيالك سليمين هذا يضحك يسولف هذا يلعب هذا يركض قل أعوذ بك من زوال نعمتك إذا ركبت في السيارة وشغلتها بنفسك وعشكت بنفسك ورصيت البنزين قل أعوذ بك من زوال نعمتك لأن غيرك ما يقدر يسوق إلا بيدينه لأن رجلينه مشلولة ولا ربما يركبونه بال بالكرسي المتحرك وغيره يسوق به إذا, إذا أردت أنك تأكل ورفعت يدك بالطعام قل أعوذ بك من زوال نعمتك لأن غيرك يأكل عن طريق الأنابيب من أنفه صار له لعشرين ثلاثين سنة غيرك يدخل الطعام إلى بطنه عن طريق الأنابيب ويخرج عن طريق الكبس على بطنه وتحاميل قل أعوذ بك من زوال نعمتك شوف دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ثم قال وفجاءتي نقمتك أعوذ بك يا ربي أن تنزل بمصيبة فجأة أطلع أرجع لقبيتي محترق على عيالي ولا ما أدري جاني مصيبة في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي ولا أعوذ بك من فجاءة نقمتك ثم قال وتحول عافيتك عافية تنتقل إلى غيري تتحول يعني تنتقل مني ثم قال وجميع سخطك لا تسخط علي في أذني فأصب ولا في لساني فأبكم ولا في عيني فأعمى ولا في مالي فأفتقر ولا في ديني فأضل أعوذ بك من جميع سخطك شوف الدعاء يا جمع مهم ليس لازم يكون الدعاء دائما اشفي مريضي وقضي ديني يا أخي وقاي خير من العلاج قل أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك هذا الدعاء من دعيات عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء في الدنيا عيش السعداء كيف عايشين السعداء؟, السعداء عيال زوجة فلوس مراكب يا ربي أسألكم مثل عيشهم عايش السعداء وعند الموت موت الشهداء وفي الحشر والحشر مع الأتقياء وفي الجنة هو مرافقة الأنبياء هذه جماعة الأدعية الجامعة التي إذا دعا بها الإنسان جمعت له خير الدنيا والآخرة والدعاء أخيرا له أوقات يستحب فيها أكثر من غيرها مثل بين الأذى والإقامة السجود ثلث الليل الأخير دعاء يوم عرفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء عرفة الاكثار من خاصة كان إنسان محرما ملبيا مقبلا يحاول يبكي وهو يدعو ويبين الضعف بالمناسبة يا جماعة ترى يسن في أول الدعاء أنك تثني على الله تقول يا رحيم يا غفور يا رب يا ملك يا عظيم يا رب العالم يا من خلقت كل شيء ولا يعجزك شيء سبحانك يا من عز فارتفع وذل كل شيء هو خضع سبحانك وبحمدك لا امدح امدح امدح الله تعالى يحب المدح ولذلك مدح نفسه في القرآن فإذا مدحت الله مدحا بما تستطيع اعترف بعد ذلك بضعفك قل وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير اللي ما أملك نفسي حولا ولا قوة من أنا من غيرك يا ربي أنا ماذا أسوأ من غيرك يا ربي أنا عبد حقير فقير إليك أنا يا ربي لا لا أساوي شيئا بدون رحمتك افتقر وأهل نفسك بين يدي الله ثم بعد ذلك بين حاجتك قل فأسألك يا رب أنك تغفر لي وتتجاوز عني وترحمني ولك الحمد كله يا ربي ولك الشكر كله أعطيتني سمعا وبصرا وأولاد وظيفة ومال يا ربي لك الحمد يا الله يا ربي لك الحمد وبين حاجاتك يا ربي فهدي ولدي واشفي مريضي وقضي ديني ويسر وظيفتي ثم بعد ذلك اختم الدعاء بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم اختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه هذا من آداب الدعاء لذلك حتى في سورة الفاتحة الله تعالى جعلها مثل الدعاء الحمد لله رب العالمين ثناء الرحمن الرحيم ثناء مالك يوم الدين ثناء إياك نعبد وإياك نستعين عبودية وافتقار ووصف الحال بعدين جاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم شوف كيف يعني ترتيبها فينبغي الإنسان يلتزم مثل ذلك أسأل الله أن يتقبل منا جميعا أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأوصيكم يا إخواني بالدعاء لأنفسكم والدعاء لغيركم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل آمين ولك والله يا جماعة أنا أتكلم عن العبد الفقير والله إني أحيانا أتعمت إني أدعو لأبناء بعض الناس عيال إخواني عيال خواتي عيال أصدقائي يقرب أنك تهدي فهد فلان اتهدي عبد الله وتقر به عين والده رجاء أن يقول الملك آمين ولك بمثل أبغى عشان العيال يصلحون آمين ولك بمثل آمين. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو لأخي يقول ملك آمين ولك بمثل احرص أنك تدعو لكل الناس وخاصة من لم يستطيع أن يحضر معك ممن من منعوا بأنواع من المنع وصار لهم ظروف ادعوا الله تعالى أن يشملهم بدعاك أسأل الله أن يجعلنا من يستجيب الله تعالى دعاءهم أسأل الله لا يردنا خائبين أسأل الله لا يردنا عنه خائبين ولا عن بابه مطرودين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء صلى الله وسلم وبرك على رسول الله